صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن النار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 نُوبَ الله اللَّهُ وَلَمْ يُصِرّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تينوا ولا تحزنوا وأنتمون الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليُمحصَ اللهُ الذين آمنوا وَيَمْحَقَ الكافرين أَمْحَسِبُتُمْ أَن تَدْخُلُ الجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ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 وسنجز الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما سبيل الله وما ضعفوا وما والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا أسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين فأنتهم الله ثوابا. الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.